hm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 وكل ما جاء في القران او صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجد وجب الايمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتاويل وترك التعرض له بالرد والتاويل والتشبيه والتنثيل وما اشكل من ذلك وجب اثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه الى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين اثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله بقوله سبحانه وتعالى الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال في ذم مبتغي التاويل متشابه تنزيله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله فجعل ابتغاء التاويل علامه على الزيغ وقرينه بابتغاء الفتنه في الذم ثم حجبهم عما املوه وقطع اطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله هذا الكلام من الشيخ هو هدي السلف في الاسماء والصفات وكل ما جاء في القران او صح عن المصطفى عليه السلام يبقى كل ما جاء في القرآن او في السنة الصحيحة من صفات الله عز وجل يجب الايمان به وتلقيه بالتسليم والقبول فكتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لانه او لا يستدل بحديث ضعيف لا في العقيده ولا في غيرها لا يستدل في العقيده ولا في غيرها بحديث ضعيف لكن يستشهد ويستدل بالاحاديث المقبوله سواء كان منها الصحيح او الحسن وهذا بخلاف اهل البدعه اهل البدعه يقولون لا نستدل في باب التوحيد والاسماء والصفات والعقائد الا بحديث صحيح متواتر تعلمون ان الحديث تنقسم من حيث وصولها الينا الى حديث متواتر وحديث احاد المتواتر معلوم انه مروه جمع عن جمع تستحيل العاده تواطوهم على الكذب صحيح طيب ويكون مستندهم في ذلك الحس فهم يقولون ان اي مساله من مسائل العقائد لا تثبت إلا بحديث متواتر طيب لو كان حديث صحيح لكنه من الأحاد ما معنى حديث الأحاد يا جماعة ما لم يجمع حد التواطر فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف هم يقولون لا لا نقبل أي حديث من أحاديث النبي عليه السلام حديث الأحاد ولا نستدل في باب العقائد الا بحديث المتواتر وهذا باب اختلف اهل السنه مع اهل البدعه فيه يبقى اهل السنه مجمعون على ان احاديث الاحاد ان صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم اه يستدل بها ولا فرق في ذلك بين احاديث العقيده واحاديث الاحاد لان الذي نقل الينا احاديث الشريعه التي نتعبد لله سبحانه وتعالى بها من حلال وحرام كيفيه عباده هو الذي روى لنا احاديث العقائد ومن ثم لا يجوز ابدا ان نرد حديثا صحيحا لكونه من احاديث الاحد نعم عادي لو اخبي يسال كيف وصل الينا احاديث الاحاد هنا احاديث الاحاد قلنا ما لم يجمع شروط الحديث المتواتر احنا بنقول الحديث المتواتر ان يرويه جمع يعني ايه جمع يعني عدد كثير او عدد كبير من الصحابه ثم نقله عنه عدد كبير من التابعين وهكذا الى ان وصل الينا لكن هناك حديث سمعها واحد فقط من النبي عليه الصلاه والسلام خلاص يبقى هذا حديث ايه زي حديث ان من عمله بنيات لم يرويه كما ذكر بعض اهل العلم لم يرويه الا عمر فذا يبقى حديث ايه احاد سمعه منه كثير من التابعين فاستفيض في غير مرتبة الصحابة لكن يطلق عليه حديث ايه احاد ممكن يسمع اه 2 من الصحابه حديث واحد فيرويه عنهم اثنان من التابعين سموا بعد ذلك التافيط يبقى ده برضه اسمه ايه حديث احاد طالما انه لم يجمع شروط المتواتر من العدد الكثير فهو حديث ايه حديث احاد خلاص يا جماعه يعني لو اربعه سمعوا حديثا من النبي عليه الصلاه والسلام فسمعه منهم اربعه او خمسه سمعه منهم 5 او 6 هذا احد هنا المتواتر على القول كثير من اهل العلم ان يكون في كل طبقه روه 10 في من يشترط 70 و300 وغير ذلك احنا نقول ايه اقلوا 10 سمع 10 من الصحابه او اكثر فسمع ال10 من الصحابه 10 من التابعين او اكثر فهذا يسمى متواتر فهم لا يقبلون الا مثل هذا الحديث فالصحيح اننا نقبل ما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام سواء كان هذا الذي صح متواترا او من احاديث الاحاد وكل ما جاء في القران او صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الايمان به وتلقيه بالتسليم والقبول صح عن على النبي عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا يبقى النزول صفه من صفات الله ولا لا صفه صفه فعليه ولا ذاتيه فعليه ينزل الى السماء الدنيا يبقى يجب ان نؤمن بانه ينزل ولا لا طب الذي يقول الله لا ينزل يرد على النبي عليه الصلاه والسلام وجب الايمان به وتلقيه بالتسليم والقبول من اجل ذلك قال اسحاق بن رهوي للامير ابن طاهر لما سئل عن هذه الأحاديث أحاديث النزول وغير ذلك فأجابه أن الذي نقل إلينا هذه الأحاديث هو الذي نقل إلينا أحاديث الحلال والحرام وغير ذلك من أحاديث الشريعة فعلينا أن نستقبل هذه الأحاديث بالتسليم والقبول ينزل يبقى ينزل صح ولا لا يعجب ربنا من الشاب ليس له صبوه يبقى العجب صفه ولا ليست بصفه اه نسلم بها نسلم بها لماذا لانها اخبرنا بها النبي عليه الصلاه والسلام وهو اعلم الناس بربه سبحانه وتعالى يضحك ربنا عفوا الحديث بتاع الرجل الذي تاه في فلات او ان الله عز وجل ضحك من صنيع او عجب من صنيع المراه التي استضافت اضياف النبي عليه الصلاه والسلام اذا كل ما جاء على النبي عليه الصلاه والسلام من اثبات اي صفه من صفاته ها لابد ان نثبتها لا نتعرض لها بالرد الرد تكذيب والتاويل احنا قلنا التاويل اذا ذكرناه يكون المقصود بيه ايه تحريف تحريف عن معناه لان التاويل قلنا بياتي بكام معنى يا جماعه ها اولها التفسير ما الدليل على ان التاويل هو التفسير اصحاب يوسف اه نبدانا بتاويل ان نراك من المحسنين الثاني قل مال مال الكلام احسنت احسنت اخوك بيقول ما قالوا الكلام على حقيقته يعني يا جماعه يوسف عليه السلام رأى إحدى عشر كوكبا الشمس والقمر يسجدون له مش ده رؤية التي رأاها يوسف عليه السلام يا آبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليس يجدين هذه الرؤية التي رأاها طيب هذه الرؤية لما تحققت وسجدوا لهم قال يا ابي هذا تاويل رؤياي يعني هذا هو ما قالوا الكلام الذي تكلمنا فيه في الصغر والرؤيا التي رايناها في الصغر هذا تاويل رؤيايا من قبل قد جعلها ربي حقا هل ينظرون الا تاويله الكفار يكذبون بيوم القيامه ما فيش حاجه اسمها يوم القيامه عندهم ما فيش يوم اخر فاذا بعثهم الله لهذا اليوم وراوا الجنه والنار وما كانوا يكذبون به عندئذ يؤمنون هذا الذي راه الكفار هو الذي كانوا يكذبون به في الدنيا هل ينظرون الا تاويله يعني ان يروه على حقيقته هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله ويروه يقول الذين كفروا الايه هذا هو المعنى الثاني من التاويل المعنى الثالث صرف اللفظ عن معناه صرف اللفظ عن معناه الظاهر طيب احيانا اهل السنه يصرفون اللفظ عن معناه الظاهر صح ولا لا لكن بقيد اه بدليل يقتضي هذا الصرف اما من غير دليل فاهل السنه لا يفعلوه يبقى صرف اللفظ عن معناه الظاهر من غير دليل هذا هو التاويل لا طبعا هذا تحريف زي ايه يا جماعه الرحمن على العرش استوى يقولون الاستواء هو الاستيلاء الاستواء هو الاستيلاء هذا تاويل ولا تحريف لماذا تحريف احسنت كان الاستيلاء بنت ان يقول له مناسب والله الاسلام احسنت نقدر نقول يا جماعه لان الاستواء ليس معناه لا في اللغه ولا في الشريعه بمعنى الاستيلاء يعني الاستواء لم ياتي في القران كله بمعنى الاستيلاء يبقى هذا معنى فاسد ولا غير فاسد فاسد ولا حتى في اشعار العرب جاء الاستواء بمعنى الاستيلاء فصرفوا هذه اللفظه الى غير معناها التي لا يعرفها العرب اما تفسرهم بان الاستواء هو الاستيلاء فالعرب يعرفون ان الاستيلاء لا يكون الا عن مغالبه لا يكون الا عن مغالبه طب اين الذي غلب الله سبحانه وتعالى لا احد هل كان هذا العرش لغير الله فاستولى الله عليه هل كان لله فاستوى عليه غيره فكانت هناك منازعه الجواب لا اذا هذا صرف اللفظ عن معناه من غير دليل انما الاستواء معروف ومعلوم عند العرب في القران كله ان الاستواء هو العلو والارتفاع والبلوغ والاستقرار قال الله عز وجل تستوى على سوقه قال الله عز وجل واستوت على الجودي صحيح لما بلغ اشده واستوى فالاستواء احيانا ياتي بفعل متعدي على او الى او من غير فعل اصلا متعدي متعدي الى زي ثم استوى الى السماء فالى هنا بمعنى على لان الحروف الجره يا جماعه يعني وظائفها واحده كما قال الله تبارك وتعالى على لسان فرعون ولا اصلبنكم في جذوع النخل يعني ايه في يعني على خلاص يا جماعه فهو ثم استوى الى السماء تكون بمعنى قفض السماء او ياتي بمعنى بفعل او بحرف جر على متعدي حرف جر على زي ثم استوت واستوت على الجودي استوت على ولا الى على فيكون معناها العلو والارتفاع تكون معناها العلو والارتفاع اذا كان من غير حرف جر زي ايه ولما بلغ اشده واستوى يبقى كاملا ونضج وكبر هل في هذه الايات كلها كلمه الاستواء التي ذكر فيها الاستواء فيها معنى واحد بمعنى الاستيلاء هما موجود في اشعار العرب ويقولون وينسبون هذا البيت للاخطل استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم المهراد استوى بشر يعني استولى بشر على العراق فالرد عليهم ان الاخطل وان كان من اشعار من شعراء العرب الا انه كان نصراني والنصارى عندهم فساد في باب الاسماء والصفات وبعضهم لا يثبت اصلا هذا البيت للاخطر وانه ليس من كلامه ابدا ثم ان ثبت انه من كلامه وحتى ان ثبت انه لم يكن نصرانيا فهل يقدم بيت شعر على كلام الله عز وجل الذي هو اصل لغه العرب فرض كذلك الذين يؤولون اليد بالنعمه قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان فقالوا ان اليد هي النعمه او القدره هذا تاويل ولا تحريف تحريف لان العرب تعرف معنى اليد وليس في لغة العرب ان تقول اليد بمعنى النعمة الا اذا كان هناك دليل او شاهد على ذلك زي ايه يا جماعة اما اقول هذا الرجل له يد علي او يعني ايه لو نعم عليا خلاص طيب هذا الرجل له يد ولا ليس له يد يبقى ليس معنى ان اقول ان هذا الرجل له يد عليا ان انا اقول ايه ان اليد هنا بمعنى النعمه والرجل من غير يد لا هذا الرجل له يد واذا قلت له يبن عليه يعني له فضل عليه في سبب النعم اه زي مثلا اخوه يوسف قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم فقال الوجه هنا بمعنى ايه الذات يعني يخلو لكم ابوكم ماشي نحن نسلم بهذا المعنى لكن هل كان ابوهم من غير وجه ها كان وجه ولا من غير وجه يا جماعه آه. يبقى اذا اذا قلت ان اليد بمعنى النعمه ليس معنى ذلك انه ليس له وجود حقيقي طب ايه اللي يخلينا اقول يد حقيقيه اولا هذا كلام الله ثانيا ان الله تبارك وتعالى ذكر لنفسه الاصابع القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن مش كده حديث الحمد لله عليك تعلم بعد الحمد لله احسنت حديث الحضر ان الله تعالى جعل الصوات على اصبع والاراضين على اصبع الحديث فضحك النبي عليه الصلاه والسلام اقرارا لما يقول الايه الحبر كذلك الطي الطي يكون بالايه باليد والثناوات مطيات يمين ذكر اليمين يمين الله ملء وكلت يدا ربي يمين, يمين. مش كده ياخذ السماوات بيمينه والاراضين بشماله خلاص يا جماعه اذا هناك من الادله ما يثبت ان لله يد حقيقيه لكن كيف هي هذا هو السؤال الممتنع ولذلك يبين هذا كله كلام الامام مالك رحمه الله ان قال للسائد عن الاستواء قال الاستواء معلوم معلوم ايه معناه والكيف مجهول او غير معلوم والسؤال عنه بدعه والايمان به واجب الاستواء معلوم المعنى لان الله عز وجل قال الرحمن على العشر استوى فيهن يا جماعة ماذا قال هذا القول اين قال هذا القول فين في القرآن طيب القرآن ده نزل بلغة العرب نزل بلغة يتهمها الناس وما ارسلها من رسوله الا بلسان قومه ليبين لهم فلا يمكن ابدا ان يكون هناك لغة في القرآن لا يسمى العرب اش كده قال ليه فالقران نزل بلغه العرب لغه واضحه بيينه ان انزلناه قرانا عربيا مش كده فاذا كان هذا الكلام نزل باللسان العربي يبقى بد ان العرب يفهمون مراد الله عز وجل في هذا الكلام فحينما يسمعون ان الله يعجب او يغضب او يحب يعلمون هذه المعاني لكن كيفية هذه الالفاظ وتلوها الى الله عز وجل لانهم ما راوا الله عز وجل ولما وما يعلمون ذاته سبحانه وتعالى ما اخاطوا بذاته كي يصفوا الكيفيه صح ولا لا طيب وترك التعرض له بالتاويل والتشبيه والتمثيل قلنا التشبيه اللي هو يا جماعه اه اثبات الشبه لله عز وجل في صفاته والتمثيل كذلك وما اشكل من ذلك وجب اثباته لفظا وترك التعرض لمعناه هذه يعني كلمه مشكله من الشيخ احنا لسه بنقول ان الناس في الصفات يا جماعه مشبهه ومفوضه مش كده المشبهه الذين يقولون ان يد الله كيدي او سمعه كسمعي مش كده هذا مقبول ولا غير مقبول لماذا؟ ليس كلمه شيء ما هو السمع البسيط. طيب. هناك من يقول بالتفويض، معنى ايه التفويض؟ اه يؤمن باللفظ ولا يؤمن بالمعنى، يعني لله يد نعم، ما معنى اليد؟ لا ادري. استوى الله على عرشه، نعم استوى. ما معنى الاستواء؟ لا ادري. خالص ويثبت اللفظه فقط لا رقم الفاضل لا هذا هو ايه معنى التفويض اهل السنه لا يشبهون ولا يفوضون بل يثبتون ما اثبته الله لنفسه من الصفات وترك الكيفيه طيب هنا بيقول ترك التعرض لمعناه ايضا هذه مشكله لكن مع استقراء الناس لكلام الائمه كلام العلماء قالوا معنى قوله ترك التعرض لمعناه اي لمعناه الباطل المعنى المؤول فاذا قالوا ان اليد معناها النعمه والقدره يبقى هذا هو المعنى الباطل قام وقالت اليهود يد الله مغلوله قل لا يديهم وضعوا في قربيده الصفات عايز اطلع بس المعنى الاخ بيسال على الايه وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديه ولعنوا بما قالوا لعنوا بان اثبتوا لله يد ولا بان اثبتوا ان له يد ولكنها مغالوله ولذلك بعداه اثبت لنفسه اليد بل يداه وبعدين يا جماعه اليد تثنى النعمه لا تثنى شكرا هل معنى هذه الايه بل نعمتان هو الله سبحانه وتعالى له نعمتان لا لا له نعم او نعمه التي هي اسم جنس لكل النعم خلاص واضح ماشي يبقى اثبات اللفظ وترك التعرض لمعناه المعنى هنا المقصود بايه معنى الباطل اللي اولوه ونرد علمه الى قائله الى مين الله الى الله او الى رسوله صلى الله عليه وسلم ونجعل عهدته على ناقله الذي نقل الينا هذا هذه الاحاديث اتباعا لطريق لطريق الراسخين في العلم الذين اثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله تعالى الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ده الكلام ده في الايه في المتشابه الراسخون في العلم اذا جاءهم الامر المتشابه الغير واضح الشيء المشكل ماذا يقولون يقولون آمنا به ليه كله من عند ربنا المحكم والمتشابه يقول الله عز وجل وما يعلم تاويله التاويل هنا بمعنى ايه يا جماعه تفسير وما يعلم تاويله الا الله في بعض العلماء يقفوا عند هذه عند لفظ الجلاله الله وما يعلم تاويله الا الله بعض يقول ايه وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم ويقف عند راسخون في العلم ليه بعض اهل العلم يقف عند لفظ الجلاله بعضهم يقف عند والراسخون في العلم لو يعني بيقولوا من قال ان الكلام هنا على صفات الله عز وجل وكيفيتها يقف عند الله وما يعلم تاويله الا الله يعني لا يعلم كيفيه الصفات الا الله والراسخون في العلم ما ينفعش تتجمع عليها بقى اذا كان هذا هو المعنى صح ولا لا طيب وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يبقى الكلام على ايه على تفسير المعنى مش الكيف خلاص يبقى اذا كان الكلام عن الكيف الوقوف يكون اين عند الله وما يعلم تاويله الا الله طب اذا كان عن المعنى يبقى الوقوف فين والراسخون في العلم لان يا جماعه اتفضل مين بقى اللي بيقول يقولون امننا به مش الراسخون الراسخون في العلم يقولون امننا به يعني بدل المعنى ان هم يعلموا التفسير اللي انا بتقوله ربنا ورسوله في العلم لا اذا كنا بنتكلم عن كيفيه الصفات هيقول ايه وما يعلم تاويله الا الا الله, الله. خلاص ونكمل بقى الراسخون في العلم يقولون آمنا به اي بهذه الايات اي منا بالكيفيه وعلم التفسير اه خلاص واضح طيب الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكروا الا اولوا الالباب طيب يا جماعه القران جاءت ايات تبين انه كله محكم وايات بينت ان كله متشابه وهذه الايه ذكرت ان فيه المحكم وفيه المتشابه الايه الاولى قال الله عز وجل ألف لا يا امرأة كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم الخبيب كتاب أحكمت آياته يبقى كله إيه؟ محتم آية تانية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه يبقى الكتاب كله متشابه والآية اللي قدامنا يا جماعة منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات وعندنا محكم وعندنا متشابه هل هذه الايات يتعارض بعضها مع بعض الجواب لا ليس في كتاب الله عز وجل ايه تتعارض مع ايه ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا فلما كان من عند الله فلا يمكن ان تجد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل لا قد يشكل ظاهر الايات لكن الايات بفضل الله ليست فيها اشكاء الاشكال يكون ظاهر فقط فجعل الله تبارك وتعالى اهل العلم ليخلصوا هذا الاشكال ماشي يا جماعه طيب الايه التي تقول احكمت اياته بمعنى ايه احسنت احسنت طيب والاله بتقول متشابها المثاني متشابه في الكمال والصفه متشابه في الحسن متشابه في الكمال متشابه في الامر والنهي القصص وغيره الحلال والحرام هذا هو التشابه طيب التشابه ده يا جماعه اللي هو الامر الذي لا يكون واضح هل التشابه ده وعدم الوضوح يكون مطلق يعني هذا التشابه وهذا الغموض لكل الناس فلا يفهم احد من الخلق هذا ممتنع هذا ايه هذا ممتنع ان يكون الاشكال واللبس والتشابه على كل الأمة هذا ممتنع اللي هو بيسموه التشابه المطلق إنما التشابه بيكون نسبي بمعنى في رجل عالم كبير ما من آية من آيات الله سبحانه وتعالى الشرعية القرآن أو السنة اللي هو يعرف معناه ويفسرها انت ممكن تروح لواحد عالم ويقول ويكون اقل من هذا علما ولا لا فتشكل عنده هذه المساله يبقى هذا هو المعنى ان ممكن يشكل عليا انا ولا يشكل على غيري لكن في العموم لا يمكن ان يكون هناك ايه او لفظ في القران تشكل على جميع الامه لان في الحقيقه ده لا يكون الا اذا كان هذا القران ليس بلغتنا او بلغه يعني وان كانت نزلت بلغه عربيه الا انه لابد الا أن يفهمها احد من العرب هل ممكن ان يكون هذا لا يمكن يبقى التشابه لا يمكن ان يكون مطلق انما يسمى تشابه نسبي اذا عرفه واحد فخفى على الغير فاذا كان واحد من العوام يا جماعه ولا يدري هذا الكلام الذي الذي نتكلم فيه وقال الله اعلم انا لا اعلم معنى الاستواء ولا اعلم معنى اليد ولا ولا لا هل نقول انه من الجهميه او من المعتزله لا طبعا هذا امي يشكل عليه ممكن اقول لك ايات الصفات والاسماء كلها في واحد طالب علم يشكل عنده مساله او مسالتين مش كده في واحد عالم مشكل عنده مساله في واحد عالم لا يشكل عنه ايه شيء من هذه المسائل هذا هو المعنى المقصود وقد ذم مبتغى التاويل لمتشابهه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله يبقى يا جماعه ممكن واحد يؤول كلام ها لقرينا عرضت له واذا اخطا فيها فوحتى النيه اذا وجه رجع عن قوله خلاص في واحد ثاني يبقى عارف المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لكنه يجادل لمجرد المجادله فهذا فاسق فهذا فاسق اما اذا كان الذي يجادل من اجله فيه وصف بنقص لله عز وجل نقول له وهذا كفر واضح يا جماعة طيب فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزير وقرنه بابتغاء الفتنة في الزن ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله وما يعلم تأويله إلا الله قلنا هنا ايه اه تفسير الكيفيه قال امام ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله ينزل الى السماء الدنيا ان الله يرى يوم القيامه ان الله يرى في القيامه وما اشبه هذه الاحاديث قال نؤمن بها ونصدق بها يوم ان الله ينزل ولا لا ينزل لا كيف ولا معنى برضه لا كيف كيف ينزل الله اعلم ولا معنى ولا معنى ايه باطل لانه هو بيقول انه ينزل مصدق بانه ينزل لما يقال له ان نزول معناه نزول الرحمه ينكر على من يقول ذلك الذي يقول ان النزول هنا ليس نزول الرب سبحانه وتعالى ينكر عليه ذلك فيعلم من ذلك ان قوله ولا معنى ولا معنى من الذين ذهبوا اليه باطل وهو تفسير النزول بالايه بنزول الرحمه ان الله ينزل الى السماء الدنيا ان الله يرى في القيامه وما اشبه هذه الحديث قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها يعني لا نقول هذه الاحاديث مكذوبه لا ناخذ بها ونعلم ان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لان انا لو قلت لا الله لا ينزل يبقى برد كلام مين كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله باكثر مما وصف به نفسه يعني ان الله ينزل الى السماء الدنيا خلاص معلوم معنى النزول كيف النزول هذا نزول يليق بجلاله بكيف لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى بلا حد ولا غايه ليه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال يعني نقول ينزل الى السماء الدنيا ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك يعني لا نقول لا نصفه بوصف غير موجود في القران ولا في السنه يبقى لا نصف الله سبحانه وتعالى الا بما وصف به ربه او وصفه به رسوله ولا نزيد ولا نوول ولا نشبه ولا نمثل ولا نكيف خلاص يا جماعه واضح لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين كيف تصف شيء انت لا تحيط به ولا تدركه ولا تعرف كيفه ولا كنا ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقران كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفه من صفاته وصف نفسه انه استوى نقول استوى وصف ان له يد ووجه وعين فنصف الله تعالى بما وصف به نفسه لا نزيل عنه صفه لشناعه الشنيعه يعني كيف تقول انه يسمع كيف تقول ان له يد حقيقيه هذا تشنيع ازاي الله عز وجل لا يكون له هذه الصفات طب هو الذي قال عن نفسه ذلك فلن انتم اعلم ام الله شو اعلم بنفسه هو اعلم بنفسه ذكر نفسه يد ووجه وعين واثبت لنفسه حب وبغض ونقد وضحك وعجب ونزول واتيان ومجيء قال دي وصف نفسه بهذه الصفات فإذا أنكارت صفة من هذه الصفات قلت لا الله لا ينزل كما قال أحد المبتدع كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء فقال إسحاق بن رهوي آمنت برب يفعل ما يشاء يعني وجاء ربك قال له هذا يكون يوم القيامة قال له الذي يجي يوم القيامه ما الذي يمنعه ان يجي الان الله يفعل ما يشاء ولا لا يفعل ما يشاء وهو الذي وصف نفسه بهذه الصفات اقول له لا زي ما ضبطت مثال يا جماعه واحد يقول لي انا اسمي محمود قال له لا انت محمد هو اعلم بنفسه وباسمه الذي سماه به ابوه فالله تبارك وتعالى لما وصف نفسه بهذه الصفات فهو اعلم بنفسه سبحانه وتعالى ونصفه بما وصف به نفسه وكمان ايه وليس فيما وصف به نفسه تشبيه يعني لما قال لله يد او لما وصف نفسه بان له يد او عين او سمع او بصر فهل نعني ذلك انه كان يشبي نفسه بالمخلوق ابدا ليه لانه مع وصفه لنفسه بهذه الصفات قال ليس كمثله شيء لشناعه ثنعت ولا نتعدى القران والحديث القران والسنه ولا نعلم كيف كنه ولا نعلم كيف كنه ذلك الا بتصديق الرسول عليه الصلاه والسلام وتثبيت القران النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه كان يقرا القران على الصحابه ولا لا كان يذكر هذه لحديث من احاديث النزول وغير ذلك ولا لا واده يرى يوم القيامه كان يذكره ولا لا يذكره هل سمعتم ان صحابيا من الصحابه قال يا رسول الله يقول الله بل يده مبسوطتان فكيف يده او الا ابتغاء وجه الله كيف وجهه او ينزل ربنا الى السماء الدنيا فقالوا كيف ينزل ما قالوا ذلك من اجل ذلك الامام مالك كان يقول والسؤال عنه بدعة والامان به واجب ليه الامان به واجب لانه ثابت في القرآن وفي السنة وما كان في القرآن وفي السنة يجب الامان به واضح يا جماعه قال الامام ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه امنت بالله وبما جاء عن الله من الصفات والاسماء على مراد الله وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله طب مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ها ايه مراده اثبات اللفظ ولا ايه ولا المعنى يثبت اللفظ لله يد ده لفظ ولا لا فاليداه مبسوطتان خلاص يبقى لابد من اثبات اللفظ والايه والمعنى بس المعنى هنا المعنى الايه ها في المعنى الباطل مش معنى الفاسد اه المعنى الظاهر احسنت بارك الله فيك خلاص وقد امرنا بالاقتداء اه وعلى هذا درجه السلف وامته الخلف كما قلنا يا جماعه ما سمعنا ان صحابيا ها سال النبي عليه الصلاه والسلام عن كيفيه هذه الصفات ابدا وعلى هذا درجه السلف وائمه الخلف رضوان الله عليهم كلهم متفقون على الاقرار والامرار والاثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنه رسول الله من غير تعرض لتاويله التاويل اللي هو التفسير ايه يا جماعه التاويل اللي بمعنى التفسير هذا لا اشكال فيه اما التاويل اللي هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر من غير دليل هذا هو المقصود بالتاويل واحنا بنقول دايما يا جماعه ما بنسمهوش تاويل الافضل ان نقول تحريف ليه تحريف لان التحريف ينفر الناس عنه دي واحد لا اشكال في المعنى الامر الثاني ان هذا هو احتنت واللفظ القراني يحرفون الكلمه عن مواضعه عن من بعد مواضعه عايز تبطل على ما ده الكلام ده قلت كلام التشديد او الضغط على المعنات او الضغط على المعنات تحت ما قالوا الكلام على حقيقته يعني الكفار اسمها كام مستخ خعبان الكفار كانوا يقولون مفيش حاجه اسمها لا جنه ولا نار صح ولا لا حينما بعثه الله عز وجل ويرى الجنه والنار يعرف ان الكلام اللي كان بيتقال زمان في الدنيا حقيقي ولا مش حقيقي يبقى هذا هو المعنى ما قالوا الكلام على حقيقته يوسف عليه السلام راى الرؤيا 11 كوكبا الشمس والقمر راهم يسجدون له فوجئ في اخر القصه انهم جاءوا فسجدوا له فقال ايه اه يبقى هذا التاويل يعني هذا ما قالوا الكلام الذي كنا نتكلم فيه في الصغر قد جعله الله حقا وواقعا نعم احسنت اه فيفاجئك امروها امروها بمعنى ايه يبقى ني اما أم نروح على ماهيه من غير تاويل ليه بقى لان هو بيقول ان الله ينزل وان الله يرى يوم القيامه يرى ولا لا يرى هو بيقول يرى حتى النزول هينزل <تصفيق> طب لا اما تيجي تقرا بقى في كلام الايمان حينما يسال عن النزول نزل امره ينكر هذا انكار شديد فالمستقرئ لكلام الامام احمد يفهم ان الامرار هنا امرار الكيفيه لا لا المعنى فان المعنى كان معلوما عندهم زي لما مالك بيقول اه زي لما الامام مالك بيقول الاستواء ها معلوم معلوم ايه معلوم معناه معناه معناه والكيف مجهول او غير معلوم والسؤال عنه بدعوة ايمان به واجب طيب نعم كارو يعني من من اضر الناس بمراد الله عز وجل من كلامه يا جماعه الاخ بيقول كلام الشافعي امنتم بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وامنتم برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله انا عايز اسال سؤال من اعلم الناس بمراد الله من كلامه الرسول عليه الصلاه والسلام طيب الرسول عليه الصلاه والسلام كان عجميا ولا عربيا القران نزل بلغه العجم ولا بلغه العرب يبقى هل ممكن في العرب تنزل عليهم لفظه لا يعرفون معناها لا يمكن بلسان عربي مبين يعني واضح فما في كلمه انذرها الله عز وجل لان الله يتعبذنا بهذا الكلام ولا لا يا جماعه مش تعريف القران هو كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل والمتعبد بتلاوته فهل ممكن نعبد الله عز وجل بكلام لا نعرف معناه ممكن لا يمكن اذا ما من كلمه سواء في الاسماء او في الصفات او في غير ذلك الا ويعلم الناس معناها خلاص يا جماعه يا جماعه احنا كنا بنقول ان التشابه في القران مطلق ولا نسبي نسبي, نسبي. نسبي. طيب اما واحد يسال عن ا ل م فيقول الله اعلم هل معنى ذلك انه لا معنى لها ا ل دي لا لا معنى لها لا يمكن ولذلك هو لا يعلم ولذلك كان عبد الله بن عبدالله لما يقرأ سورة الأل عمران وما يعلموا تأويله إلا الله وراسق هنا في العلم يقول أنا ممن يعلم تأويله خلاص إذن التشامه يكون نسبي وليس مطلق أنت تجهل معنى هذا المعنى وغيرك لا يجهل لكن كلام عمر بن الخطاب على الحادثة التي تقولها بيرض هؤلاء الذين يمشون بالقران ليبتغوا الفتنه انا بربط الكلام ده كله بالقول الشاذ اللي هو على مراد على مراد رسول الله يعني انا يعني تمام يعني مش انا بقلب طاعه عن سيدنا رسول الله يعني ان هو يكون يعني عاوز عاوز عاوز شيء اصلا هو كل ده مراد ان احسنته ده واضح من الكلام سؤال يا جماعه ما هو دليل العين لله صفه العين لله ثابته ولا لا الدليل تجري بالعين طيب ماشي فصله وايه ثاني ها البصير ها ها مفيش حديث عارفين في وصف احسنت بارك الله فيك وهو يصف المسيح الدجال يقول انه اعور وان ربكم ليس باعور فدي ده اثبات العين واثبات حاجه ثانيه ايه هي العين عينين اثنتين واضح يا جماعه طيب نحن نسلم بظاهر اللفظ فيما يتعلق بصفات الله عز وجل في القران وعدم جواز المجاز ولكن هل هل ينتفي وجود المجاز نهائيا في القران فجد فيها جدارا يريد ان ينقض فقام الراجح من اقوال اهل العلم انه ليس في القران مجاز ماشي زي مثلا واسال القريه ما معنى اسال القريه مثلا القريه يبقى ممكن ما يكونش مجاز ممكن لا يطلق عليه مجاز هل يجوز ان نقول بان المسلمين والنصارى واحد لا يجوز طبعا كيف ان يكون ان المسلم والنصراني واحد هذا مسلم وهذا مشرك هذا مسلم وهذا كافر واحد يقول لك انت بتكفر النصارى نعم انا اكفرهم بقول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لكن مع ذلك نقول مع كفرهم لهم حق اوجبه الله علينا من هذا الحق الاحسان اليهم والقسط معهم والاقساط لهم قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسووا عليهم تبرم يعني تحسنوا اليهم والله تبارك وتعالى اوجب علينا حفظ اموالهم ودماءهم فقال النبي عليه الصلاه والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه ويرى انه قال من اذى ذميا فانا خصيمه يوم القيامه